بعودة غزة يا فرحتنا بنصر جديد زيناها بثوب العزة يوم العيد يا فرحتنا بعودة غزة يا فرحتنا بنصر جديد زيناها بثوب العزة يوم العيد الشعب بيد القرار من رفح دير البلح من خانيا بتحانون جانا الفرح ورد طرح نور على غصان الزيتون من رفح دير البلح من خان يونس بتحنون جانا الفرح ورد طرح نور على غصان الزيتون هليلي يا صبا يا وهلي يلا رايد نتنعل Välit ja soboja uvilli, ja Sia, maailma, sinut yhä vapaaksi. Äiti, kehän ja nuoriso, joo, maailma, sinut yhä vapaaksi. Äiti, kehän ja nuoriso, joo, maailma, sinut yhä Maburkaa teille ja minulle, maburkaa teille vapauden, maburkaa teille We'll sorry, الله اكبر at work, yes site we do for